112. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد 113. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَأِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَأَنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنَّكَ فَرُؤْ أَنْتُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ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 كفرنا بما أرسلتم به، وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض.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 119. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون 110. وقال الذين كفروا لرسلهم من أرضنا 114. أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 115. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد كُلُّ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليد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 121. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد 122. وما ذلك على الله بعزيز فَقَالَ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم 117. ويغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من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 أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة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 النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنسان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 نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكن انتم من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إن 119. لأنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء 110. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسناعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء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 124. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال 125. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه لا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ 114. ويقرنين في الأصفاد 115. سرابيلهم من قطران 116. وتغشى وجوههم النار 117. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ لنا والناس ولي يذروه وليعلمو أن ما هو إلىه واحد وليتذكر الألباب.